بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسدوق إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا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 سواء عليكم سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آت ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنت تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل لهم بما كسب رحيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلناهم لهم كأنهم نؤلوهم مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا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 إن أكثرهم لا يعلمون واصبدي حكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم.